والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن ي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 وَإِن تَحْفُو وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرُ النَّاضِبِ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَس اطاعتهم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شعن نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقر عَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ عَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَابَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ